و ا ز و ا د ه امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا ً وكان ذلك ف ي ا ل ك ت ا بن م مريم واخذنا م ن ا ه ن ميثاقهم ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم م م وأخذنا ن ه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 من و ق ك م ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتغنون بالله الظنونا ه ن ا ك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ا م ر ض م ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا واذ قال الطاهر طائفه منهم يا أ ه ل ي س ر ب لا مقام لكم فارجعوا و ي س ت أ ذ ن ف ر ي ق م ن ه م النبي ايقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة إن يريدون إ ل ا فرارا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم المم الينا ولا ياتون الباس إ ل ا قليلا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاءوا يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا ب غ ي ظ ه م لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا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 أ ج ر ب ا م ر ت ت ي ن ن و أ ع د الله الرحمن رزقا كريما الرحيم ن إن س ا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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازوار ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج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 وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ا ذ ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نجحتم المؤمنات ا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما, فما لكم عليهن من عده تعتدونها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 وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي و ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في اذوانهم وما ملك ت ايمانهم لك الا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم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 والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحيي لك النساء من بعد ولا أ ن تبدل ب إ ن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك حسنه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 لكم إلى إله طعام غير ناظرين ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان ي ؤ م ي النبي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 إ ن ت ر د و شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا نناح عليهن في ا ب ا موسوعه النابلسي ل ه ى كل ء شهيدا ا إن ل ل ه ل و م الاسلاميه ى ل ن يا ي أ ا الذي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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أ ي ه ا النبي أ ل ك ل ل أ ز و ا ر ك وبناتك ونسائك فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما سقفوا قصدوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل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 ان الله لعن الكافرين واعدلهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ د م و ا موسى فبراه الله مما قالوا